وَلَئِن كُنْتَ فَضلاً عَلَيْضاً الْقَلْبِ لَنْ فَضُولٌ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ كَلَّا عَلَى الله إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُكَ الله فَلَا نِلَّ بَلَكُمْ وَإِنْ ذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي ان يغل وَمَنْ يُرِيدُ الْيَأْتِي بِمَا أُنْذِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُمَّتْ وَفُكَّلَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَتُمَنَّى نَ تَبَعَ الرِّضْوَانَ اللَّهِي كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ الْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْهُمْ مصيبة قد أصبت مثل ذا قلتم ان هذا قلوا ان عندي انفسكم ان الله على كل شيء godi